لا إله إلا الله استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر. Alhamdulillahi rabbil alamin Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال Faada anzilat suratum mukhmatu wa dzukir fiha al-bitalu raita al-ladin fi qulubim marad raita al-ladin fi qulubim maradu ya dzurun ilaika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 أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أ فلا يتذبّرون فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده subhana wa lakal Allah, Allah.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 wa ir al madzub عليهم waladzalin amin. Innaaladin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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضاله فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم ارض ان لي يخرج الله الضالهم ولو نشاء اول اريناكهم فلعرفتهم بسيمهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم Walau nablunna kum hatta n'alamal majahe din min Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi